سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على ذربنا وفي كفنا شعنة من علوم سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم لن نسويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقراننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحي لا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوه فقرآننا ذلك وتفسيره ساطع كالنجوم وفي روحنا سنة مصطفى اصير الشريعة علم ينور سيات الضياء سيات الضياء سيات الضياء الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سنأتي الطياء برغم الغيوب تشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم وتوحيدنا عزة المسلمين هي قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا أصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحم وتوحدنا عز المسلمين به قد قهرنا عنيد بن بلوم فلا عصبة تستريح الحياه ولا دماء وتجد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على ونمضي سويا على دربنا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 تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسول ونحن الأباء وإسلامنا به قلعة المكرمات تقوم ستأتي خيوط الضياء على سماء الحياة بأحلى الرسول. Sayyati al-ziya, Sayyati al-ziya, O brother Sayyati al وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الطياء برام الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة in all of وفي موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فان جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم ونرحان في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فان جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشرتات الخصوم سياتي, الطيارة، سياتي الطيارة